بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصى رسول ربهم فاخذهم اخذ الرابيه ان لما طال ما حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعياها اذن وايا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 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا